وقال الذين كفروا إن هذا إلا إذ كنت تراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين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 وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيْقًا مُقْرُونٍ دَعُوهُنَّ أَلِكَ ثُورًا لَا تَدْعُ الْيَوْمَ ثُورًا وَاحِدَةً وَدَعُوْثُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي يُعْدَى الْمُتَّقُونَ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 فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء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 أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.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 يوم يرون الملائكة تلابش را يومئذ للمجرمين ويقولون حجر المحجورا وقد إنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه باء أم أصحاب الجنة يومئذ الخير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ للحق للرحمن وَكَالَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا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 ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمغناهم تدميرا وَقَوْمَ نُوحٍ إِلَّا مَن كَذَّبَ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا عَادٌ وَثَمُودُ وَأَصْحَابُ الرَّصِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلُّ امْرٍ ضَرَبَ لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَذَكَّرْنَا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 إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيله. أرأيت من اتخذ إلهاه هواه، أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا؟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 ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباسا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء 124. لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفنا بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُدُ لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانِ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً تَبَارَكَ اللَّهُ جَعَلَتِ السَّمَاوَاتِ بُرُوَجَ وَجَعَلَتِهَا سِرَاجَ وَقَمْرًا مُنِيرًا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 اِذْ كَيُجَزّونَ الغُرْفَةَ بِمَا صَدَّرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْنَا يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا